فوق صوت النبي ولا تجهرو له ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون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 إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أبر الله فإن فات فأصلحو بينهما بالعدل وأقصطوا Inna Allah yuhibu al-muqsitin Inna ma'almu'minun ikhwetun Inna ma'almu'minun ikhwetun Inna ma'almu'minun ikhwetun Faaaslihubayna akhawaykum فَقُلِ ٱللَّهَ عَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ سَاءَ أَن يَكُنْ خَيْرٌ مِّنْهُ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ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 وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولك أنقولوا أسلمنا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يندكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله فصير